بسم الله الرحمن الرحيم.ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإنما العسر يسرى، فإنما العسر يسرى. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرب.